صحة شي صير رد التفسير شفت بالطيف هاي العجائب اسمعني حبيب وارك الله فيك نحظة بس شفت بالطيف هاي العجائب غمار مدبوح بعين الكواكب عندك حاجه هلله لو لا انت وضميرك شفت بالطيف هاي العجائب غمار مدبوح يعني الكواكب صحت شي صير رد صحت شي صير رد شفت بالطيف عائل جمر مذبوح أمي جمر مذبوح يعني الله أكبر ايه شفت بالطيف هايلة شباب شباب ايه قمر مذبوح بين الكواكب صحت شي صيف رد التفسير والله صحت شي رد التفسير شفت بالطيف هاي العجائب اسمع اسمع اسمع حبيبي احفظ صحت شطيفي والله شفت بالطيف هاي العجائب غمر مذبوح في اهل شفت بالطيف هاي العجائب جمر مذبوح بيان الكواكيد صحت شي صير رد التفسير إيه إلك إلك, إلك صحت شي صير رد التفسير شفت بالطيف عمي شفت بالطيف مذبوح بيان الكواكيد شفته بالطايه شفته بالطايه عالي عالي ايه دوام مذبوح عالي واكي صحيت شي صير صحيت شي صير رد التفسير صحيت لي سهرة ذبل مني السهر جف يعيش ويا يعيش ويا هضم دنيا هذا النص غاتي أقضي الليل سهرة ذبل مني سهر جف يعيش ويا هضم دنيا يعيش وياي شنو عمي هضم دنيا آي بشير ويدن فرعن ولا لحظة يصادف لي بشير ويدن فرعن ولا لحظة يصادف قطع رجواء هضم دنيا قطع رجواء هاقوم الله اكبر من كتريه تعب عيشي غفت والنوم ضيفني ومن كتريه تعب غفت والنوم ضيفني نشت عيناي هاقوم الدنيا نشت عيناي هاقوم الدنيا هذا الحلم شفته صحه تفسيره يكلفني الا نهادي حلم شفته صحه تفسيره يكلفني فجئ شفت نجمه نمت لحظات شفت نجمه اكتشفت نور وسط المحامي وعليها الكون ينطر عواصف يا الله نور وسط المحامي علي هالكون ينطر عواسين بضعن هتسير بتفسير رد ردد كف صح شي يصير مني صح يا ابو منين شفت بطلق. شفت بطاي بطير حي العجاين شو هر حبو حين الكواركين صحب شي صين صحب شي صين بعد بعد صي حمي صحب شي تفسير هيا ها ها ها ام البنين الشاعر العديبة الأستاذ جاب الكاظمي أقضل لي السهرات أقضل لي السهرات ذبل مني السهر جفني يعيش ويا هضم دنيا يعيش ويا هضم دنيا بشير الويد نفر عندي ولا لحظة يصادف بشير الويد نفر عندي ولا لحظة يصادف لي قطع رجواي حضم دنيا قطع رجواي حضم دنيا ومن كثري التعب عليك غفت والنور ضيفني نسيت عينا هضم دنيا نسيت عينا نسيت عينا, نسيت عينا هضم دنيا يا والله لن هانذب حلم شفح صح التفسير يكلفني وقبل الراي هضم دنيا جت للرا اوم باليا ان مثل حرى شفت نجمه ان مثل شفت نجمه تشع نور وسط المحامين عليها الكون نطر عواسيه تشهوت نور وسط المحامين عليها الكون نطر عواسيه ضعن هيكسيه رجت تفسي صاحب شي يصير شفت بالطائب عائل عجائي جمهر مدبوط جمهر مدبوط حين الكواتب أعلى أعلى تستاهل أم البنين جمهر مدبوط عائل عجائي جمهر مدبوط حين الكواتب صاحب شيسي قل التفسير صح تسير قل التفسير باري عارة نمت لحبات كل لحب علي جنهب شهر صار شفت بالنار دولار ونجوم شفت بالنار دولار ونجوم شفت داكة ضعن يمش شمس ويضعن سار عليها تحوق قمر ونجور تراوالي ضعن نور تراوالي برض كاربو بل اختار ارض وتروح قمر ونجور أرض رفعة روا بيها بسمهم صاحة وشار نفتني اليوم غمر ونجوم على التجار بنوصي وار على التجار بنوصي وار خيام وعيا وسط البوادين بهلها تحير بيض الهنادي يام وعيان وسط البوادين بهلها تحير بيض الهنادي وعليها تشير ضد التفسير صاحب شيشه عمي صاحب شيشه بالتفسير والله عيه عيه عيه عيه عيه. ما شاء الله ما شاء الله بده شي صحيح شي صحيح صحيح شي صحيح التفسير صحيح صحيح شي صحيح التفسير شفت من عالم أحلى صور خلتني أتكذر هداوت لي رجال وخير صور ترهب مشاهد الجبل من عيد هيك دم تهت الحال رجعوا خير مثل مرجي البحر تصح مثل مرجي البحر تصح اظن 70 الف واكثر حسبتهم شيء رجعوا خير اي والله ثبتهم سيره رجعوا خير تجرب ها البحر يم شفت لهال بحر عسكر صحيت يا وي رجعوا خير صحيت يا وي صحيت يا وي رجعوا خير البحر طفى يفي ضرماح بحر طفاح يفي ضرماح جدت مواج خلو كتاين لشهر الشر طوب المضار مواج شهره سيوروب <الشيوروه> صاب الماظارية انت <تريد تغيير> ريد تغيير اريد التفسير صحة شي صيد صحة شي عمي شبه تبطيب عائل حال داعي دمر شيري ورد شفت من عالم احلام اقوم ماه هل شفت شفت بالجانب الثاني شمس وبدر تشع وتنور قضب ما هالبحر شفتها شفت بالجانب الثاني شمس وبدور تشع وتنور يريد البحر يخفيها لتنهب ثوق عرفاني يحفها النور تشع وتنور وطلع منهم قمر يهكو انا الدكية تصير وعن بنيا تخدور تشح وتنور واخوتي اللي تزيل الهد تعابدني على عدوان تمدن حو تشح وتنور واخونا بيور تحيط القور وخونا اليوم تحيط القول القمر ويصيح وبعاني شفتك اذكرت عباس لما نسمعتك القمر ويصيح وبعاني شفتك اذكرت عباس لما نسمعتك اذكرت عباس <أه> بلا تحوير رد <دي> التفسير رد التفسير صحة ش يصير صحة ش يصير رد التفسير شيفك بالطيف عمي شيفك بالطيف سيري يا ريح التفسيح انا ام الارض حب قلب غدت تمرح دواهل الحب لهيب النور يفتل الروح لهيب النور يفتل الروح عساني مي تبطفي عساني ميت أبطافي ولا أشوفي هضم خيلة نظر مشغور يفت الروح شفت شفهين بالهار بدر غابي في مسيلة جن مجروح يفت الروح وقع مجروح وقع مجروح والله الأكبر مثل جاسم شفت كوفا وجع فوقي في ثرم لكن مذبور يفتلوك لكن مذبور يفتلوك واشوف شموع تسيل الدموع وشه في شمر تشيلت مولى شفت تشبه بينيني على التربان شافتها عيني الله اكبر شفت اقمار تشبه بينيني على التربان شافتها عيني ضوعي وتفكير وجه التفسير وجه شي صغير طلعت الله هلا هلا بالنشامة شفت بطة شفت وال ان شاء الله قايل عايل عايل لو ما بردك قال الكواكب في النفس التفسير صحت شي يصير برد التفسير عااب حزن والطيور فشالت دليل مصا حب هلبي يا رماها قلبي شفت نهر الحزن يجري دمر متخ وبد الدم شفت شفيه رماها قلبي شفت شفيه شفت, شفت بعد بعد سمع الباب الحوايش شفت طفت عاني مثل عين طفت عاني مثل عين نفذ سهمي مثل سهم صحت سهمي رماها البيان صحت سهمي رماها البيان همت ونجوم دنيا اختفى النجمة اثر نكمه وصيحا نوي رماى قلبي وصيحا نوي رماى قلبي عين نظر مصيور شفتها النار نظر مصيور شفتها شمس علجاح تنزب ديماه وعليها تنوح أرضي وسماه الشمس عالقاع تنزب ديماه الشمس عالقاع الأحجين شمس عالقاع لنزب ديماه عليها تنوح أرضي وسماه عليها تنوح أرضي وسماه هاي فيه رد التفسير رد التفسير صحبتش يصير عميه صحبتش يصير رد التفسير شفت بالطاف شفت بالطاف عي العاد عي دمر مدبور دمر مدبور عي شفت بالطاف <تصفيق> صحيح شي صير عدل تبسي ها برعب من نوم تصدع قلب ويناد فكر محتاج عرفتش صار فكر محتاج عرفتش صار قمر عباس عشار جمال عباس عشاق جمال عباس عشاق جمال ونجوم الغاب بتولاتي اختفت انوار عرفت السا الكواكب لاكبر لا وجاسم كواكب لاكبر وجاسم هو توقف فاهن الواج دمع فجار عرفت الشار عرفت الطيف تفسير الشمس ريحانة الهاج عرفت الطيف تفسير الشمس ريحانة الهاج دليل النار عرفتش صار دليل النار دليل النار عرفتش صار صحيت يا حسين لا وين صحيت يا اشتقت لك يا ش اول ما غيبك يا ضيعني بعد ايش يجيبك يا ضيعه بعد ايش يجيب انا اشتقت اول ما غيبك عن التدخين طردت الكفسير صحه شيء يصير shifat batti g'albat batti hayrat hayrat jomor mandur jomor batti kel kawkeb shifat batti